بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل كتاب من الله العزيز العليم غافزا ذو قابل التوب شديد العقاب الطول لا اله الا الله اله المصير لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح ونحزاب من بعضهم وهمت كل أمة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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفلون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وفهم عذاب الجحيم ربما وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صرح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكثر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا اتنفثنا تنفثين واحيينا تنفثين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فالا خروج من سبيل ذلك بانه الى دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا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 لا يغفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهاب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنزلهم يوم نادفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما لغوالي من حبيب ولا شفيع يطاع يعلم خائنة العين وما تخفي والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير